وقبض كل شيء بحسابه الأشياء التي تحتاج إلى توفية واستيفاء لا يصح التصرف فيها حتى يتم قبضها إذا عرفنا أنه لا يصح ان يبيع مشتراه حتى يقبضه فما المراد بالقبض حينئذ قال رحمه الله كل مبيع بحسبه القبض يختلف اذا كان المبيع مكيلا فلا بد من قبضه كيلا إضاح ذلك صبره من الطعام باعها كل صاع بكذا بالغه ما بلغت من الاصع هل يصح للمشتري ان ان يبيع من هذه الصبره قبل ان يقبضها يعني يبيع آصع ويقول أحاسبك أيها البائع الأول بموج ما أبيع أنا نقول لا ما يصح هذا لأنه لا يصح أن تتصرف أنت أيها المشتري ببيع حتى تقبض فما يصح أن تعتبر كيلك لمن اشترى منك قبضا ممن باع عليك اقبض انت اولا فاذا قبضت هذه الصبره فتصرف فيها قبضها صاعا صاعا بالغه ما بلغت وهو في مكانه بعد قبضه اياها يجوز ان يبيع منها اى لأنه لانه قبضها شيء يعد غنما اشتراها قطيع من الغنم بين يديه اشتراها كل شاة بكذا نقول قبضها بأن تعدها واحدة واحدة واحدة فإذا استلمتها عشرين ثلاثين خمسين مئة حينئذ قبضتها ويظهر الاهتمام بالقبض لو أن رجلا اشترى من آخر عشرين شات من الغنم ثم قبل أن يقبضها واحدة واحدة جاء ذئب فأكل واحدة أو اثنتين منها فهل تكون على حساب المشتري لأنه اشترى عشرين شاة وهذه عشرين شاة أم تكون على حساب البائع لأن, الب... لأن هذا المبيع يحتاج إلى قبض والقبض ما تم وما نقص أو هلك قبل القبض فهو على حساب البائع نعم لو جاء الذئب وأكل منها تكون على حساب البائع. إذا عدها المشتري واستلمها عشرين شاة وسلمها للراعي أو تركها في مكانها وذهب ليحضر الراعي. فجاء وهي في مكانها فإذا بالذئب قد أكل منها واحدة أو اثنتين تكون على حساب من؟ على حساب المشتري. لان المشتري عدها وسلمها قبضها وكل مبيع بحسبه القبض يختلف اذا كان مكيل فلا بد من كيله اذا كان موزون لا بد من وزنه اذا كان معدود لا بد من عده اذا كانت اثمان جنيهات ودنانير ونحو ذلك لا بد من قبضها باليد اذا كانت عرض اشتراها لا بد من وقوفه عليها خاليه من الموانع فقبضها في مكانها خاليه من الموانع يعتبر قبضا وهكذا كل شيء بحسبه. يقول المكيل المبيع مكايله قبضه كيله المكيل المبيع مكايله مثل ما مثلنا صبره من الطعام الصاع بريال لا بد ان يكيلها صبره من الطعام بمئة ريال باعها يصح هذه ما تحتاج الى مكايله لانه باعها جزافا فيقول عندها هذه هذه الصبره رضيتها بمائة ريال يقول نعم رضيتها اقبضها قبضتها قبضها ما تحتاج إلى اصاع لأنه اشتراها جزافا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله يعني إذا اشتراه مكايلة لا يبيعه حتى يكتاله حتى يقبضه رواه مسلم نعم وإن بيع جزافا فقبضه نقله لما روى ابن عمر قال كنا نشتري الطعام الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه رواه مسلم فإن اشتراها جزافا فقبضه إياها بالتخليح يقول هذه هي فقبضها فحينئذ إذا قبضها لا يجوز ان يبيعها في مكانها الذي هي فيه لان ورد في هذا نهي خاص غير القبض بعد القبض لا بد من نقله لا بد من تحريك البضاعه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى الذين يشترون الطعام جزافا ان يبيعوه حتى ينقلوه من مكانه رواه مسلم نعم وقبض الذهب والفضه والجواهر باليد وسائر ما ينقل قبضه نقله وقبض الذهب والفضه والجواهر والاشياء التي تؤخذ باليد باستلامها باليد لو قال هي هذه في الصندوق قبضتها قال قبضتها ما يصلح لا بد ان يقبضها بيده لانه قد يشير الى لا شيء فلا بد من قبضها باليد وسائر ما ينقل قبضه نقله اي شيء قبضه لا بد ان يستلمه وينقله من مكانه وقبض الحيوان اخذه بزمامه إذا باع عليه بعير ما يقول هذاك البعير بعته عليك بمئة قبضته يقول قبضته يقول لا ما يصح هذا خذه بزمامه وقده معك تكون قبضته صحيحة نعم وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه مثل السيارة كذلك ما يصح أن يقال قبضها وهي في بايكه المعرض في ظلت المعرض مثلا يقول خلاص هذه السيارة اشتريتها بكذا قبضتها لا يقول لابد ان شغلها وتحركها وتنقلها من هذا المعرض ولو ردتها بعد قليل المهم ان تحركها نعم وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه لا حائل دونه لان القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه الى العرف كالإحياء والإحراز والعادة ما ذكرنا وما لا ينقل قبضه التخليح مثل الدار كيف قبضها الارض اشتراها في البرية في, في اطراف المدينة كيف قبضها أن يقف عليها وأن تكون خالية من الموانع أن قبض الدار أن يسلمها يسلم مفتاحها للمشتري وتكون خالية مما يشغلها من املاك البايع لأن القبض مطلق في الشرع يعني الشرع ورد بالأمر بقبض المبيع الشرع جاء بالقبض القبض ماذا يكون يقول القبض يرجع فيه إلى العرف لأن الناس تعرفوا على أن قبض الدراهم والدنومير استلامها باليد قبض الأرض مثلا تسليمه إياها خالية من الشواغل قبض البيت اطلاع عليه والسلام المفتاح فيجب الرجوع فيه إلى العرف يعني ما تعارف عليه الناس قال كالإحياء والإحراج الإحياء, الإحياء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من احيا أرضا ميتة فهي له مثلا يقو ميتة يعني غير مملوكة لأحد حرة واحد يأتي ويخط عليها خط هل يعتبر هذا إحياء آخر يأتي ويصفها حصى بدون بناء وبدون شيء من هذا ما يعتبر هذا إحياء آخر يبني في أركانها في كل ركن غرفة صغيرة والباقي مطلق يقول ما لمته هذه الأركان الاربعه هذا أحييته نقول لا يقول من ادعى الاحياء مثلا يرجع فيه إلى العرف يرجع فيه إلى العرف ينظر هل عرف الناس أن هذا احياء فنعتبره احياء شرعي هل لا يعتبر احياء فلا يعتبر احياء ولو تكلف به ما تكلف وكذلك الاحراس الحرس الحرز اذا سرق الشيء من حرزه وكانت قيمته ربع دينار فصاعدا او ثلاثه دراهم فصاعدا فتقطع فيه اليد احيانا يسرق المرء مئات الدراهم والدنانير ولا يستحق القطع واحيانا يسرق ريال ونصف بالريال السعودي يستحق ان تقطع يده والفرق بينهما بالحرص اذا كانت هذه المسروقات من حرز مثلها مع وجود الشروط الاخرى في القطع واقامه الحد قطعت يده وقد يسرق الاف الدراهم والدنانير ولا يستحق ان تقطع يده لان هذه الالاف ما وضعت في حرزها فالاحراز بحسب العرف نأتي الى عرفنا مثلا واحد وجد مصاغات الذهب والفضة والموس ونحوها على طاولة في صالة البيت داخل البيت لكن في وسط البيت في الصالة فجاء السارق وضفها واخذها وخرج بها معه اخر وضع عشرة ريالات في صندوق واقفل عليها فجاء السارق وكسر الصندوق واخذ عشرة الريالات فما الحكم في الاثنين الحرز يختلف هذا الذي سرق المصغات والذهب والفضة وغيرها من الحلي ما نقطع يده والذي سرق عشرة الريالات من الصندوق اذا ثبت هذا وتوفرت الشروط الاخرى يحكم القاضي بقطع يده فتقطع فيتعجب صاحب الجواهر والذهب والفضة والمصاغات يقول يا سبحان الله هذا الذي سرق من فلان عشرة ريالات قطعتم يده وأنا الذي اخلى بيتي كل ما فيه من ذهب ومصاغ وغيره وخرج به ما قطعتم يده ما حكمتم بالعدل نقول لا عدلنا فيك وفيه لأن ذاك حفظ ماله في حرز مثله فاعناه على ذلك احرز ماله في حرز مصون فتعدى السارق وكسر الحرز واخذ الدراهم فنقطع يده اما انت فانت الذي ضيعت مالك المصغات والذهب والفضه والجواهر ما توضع في صاله البيت تحفظ لو اقفلت عليها بالصناديق لك لا حفظناها لك قطعنا يد سارقها هذا حرص والذي وضعها في وسط البيت بدون اقفال ولم يحتط لها ولم يحفظها ما وضعها في حرز مثلها والحرز كل كل شيء بحسبه الغنم ما هو حرزها بالعرف اذا كانت مع الراعي في الفلات فذلك حرز تسرح بدون راعي ليس حرز إذا كانت الغنم في الليل في الحظائر حظائر الخوص والعسيب فذلك حرز مثلها لأنه ما يقفل عليها في الصناديق وإنما توضع في الحظائر فلذا قال فيجب الرجوع الى العرف كالاحياء والاحراز الحرز بحسب العرف تعارف الناس على ان الدراهم والدنانير والجواهر والحلي يحفظ في الصناديق هذا حبس تعارف الناس على ان الغنم والابل والبقر تحفظ في الحظائر. عارف الناس على أن السكر والشاي والقهوة والأطعمة والرز والأكياس تحفظ في المستودعات ما يقفل عليها بالصناديق وإنما بالمستودعات حرز مثلها وهكذا فهذا الذي هو القبض يرجع فيه إلى العرف كما رجعنا إلى العرف في الاحراز والإحياء نعم وعنه أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية إذا قال هذه بضاعتك الذي اشتريتها يعني ما يحتاج إلى إذا كان يحتاج إلى كيل أو وزن أو كذا فهو يتم القبض وإن لم توزن ولم تكال نعم. فصل وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه إن فسخ العقد وهو مما للبائع لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع وما يعتبر له القبض يعني الأشياء التي يلزم لها القبض إذا تلفت قبل القبض فعلى من تكون قال إذا تلفت قبل قبضها انفسخ فسخ البيع لأنه عبارة ما تم البيع إلى الآن لأنها تم قال بعت عليك واذا قال اشترى لكن ما تم القبض فمثلا لو اشترى شيئا ما وقال هذه البضاعه كذا بعتها عليك بكذا قال ذاك اشتريت لكنها تحتاج الى عد او الى كيل او الى اي نوع من انواع القبض فتفرق على هذا ليحضر من يعدها او من يكيلها او من يزنها ثم عاد فوجد البضاعه قد طارت بها الريح أو احترقت على من تكون على حساب البائع لأن هيل الآن منتقلت من ملكه إلى ملك المشتري نعم وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن لأنه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه كمال. ان تلف بفعل المشتري يعني هو اشترى وفرط فيها فتلفت فيكون عليه القيمه وان كان البيع ما تم لكنه هو اتلف هذا الشيء ضيعه فرط فيه فتكون على حسابه يكون عليه الثمن وان لم يتم البيع لأنه فرط في حفظها نعم. فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه نعم. وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد لأن له بدلا يرجع إليه فلم ينفسخ العقد كما لو تعيب وإن أتلفه أجنبي يعني تعدى على هذا المبيع شخص آخر ليس من فعل الله جل وعلا يعني كحريق أو رياح أو نحو ذلك إنسان تسلط على هذا الشيء وأتلفه قالوا لم ينفسخ العقد لأن له بدل لأن له بدل العقد منفسخ ثم المشتري له الخيار الآن ويخير نعم ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن لأنه تلف بغير فعل المشتري أشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى وبين إتمام العقد والرجوع ببدله لأن الملك له اشترى بضاعة وهي عند بائعها فتلفت بفعل آدمي اتلفها قالوا العقد من فسخ والمشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد لانه ما قبض شيء والرجوع على البائع بالثمن الذي دفعه له وان شاء لم يفسخ العقد وقال البيعه فيها غبطه وأنا أطالب من أتلفه بتعويضي عنه فالمشتري حينئذ بالخيار بين أمرين له أن يفسخ العقد لأنه ما قبل شيء الان الآن وله أن يتم العقد ويرجع على المتلف بقيمة ما أتلفاه إضاح هذا مثلا رجل باع على آخر مبيع أي نوع من أنواع المبيع وعاينه ولم يقبضه القبض الكلي النهائي فعاد فوجد الشيء تالف تعدى عليه إنسان غشيم وأتلفه المشتري في هذه الحال بالخيار يسأل يقول ماذا لي نقول أنت بالخيار يقول أنا اشتريت البضاعة بخمسين وحينما أتلفها زيد فإذا بها تساوي ثمانين أتلفها وهي تساوي ثمانين وزيد أتمكن من أخذ حقي منه أريد أن يتم البيع نقول لك هذا فيرجع على زيد ويأخذ منه القيمة ثمانين ألف مثلا ويكون أتم البيع مثال آخر سورة أخرى جاء وقال من أتلف هذه؟ قالوا أتلفها عمر وانت بالخيار إن شئت ترجع إلى عمر المتلف وإن شئت أن تأخذ قيمتك من البايع قال لا أسأل الله العافية عمر من يقربه ما أستطيع أن اخذ منه شيء أنا إنسان ضعيف وهو جبار عنيد ما أريد هذه البيعة كلها نقول من حقك طيب دراهمي من يدفعها لي؟ يدفعها لك الذي انت دفعتها له البائع الذي باع عليك يعطيك القيمه التي دفعت له كامله وهو يرجع الى امر او ما شاء اذا فالخيار منه خياره في الحال خيار المشتري ان شاء رجع على المتلف وان شاء رجع على البائع واخذ حقه ان رجع على البائع ماذا ياخذ يأخذ القيمة التي دفع لا زيادة ولا نقص لأنه عباره عنه فسخ العقد وله القيمة التي دفع إن رجع على المتلف أخذ القيمة حسب قيمة هذه البضاعة وقت إتلافها قد يربح من ورائها وهي تالفة لأنه الشراحة كما مثلنا بخمسين وقت تلفها اتلافها تساوي ثمانين يقرر اهل الصنف أنها تساوي ثمانين فيدفع المتلف ثمانين وهكذا نعم فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن فكذلك إذا أتلفه وقال أصحابنا الحكم فيه حكم ما لو اتلفه أجنبي وإن اتلفه البائع هذه الاتلاف الاتلاف له حالات الحاله الاولى التي جاءتنا اتلاف بدون فعل ادمي بقضاء الله وقدره تلفت بالمطر تلفت بالرياح تلفت بالغرق تلفت بالحرق هذا ينفسخ العقد تلقائيا ويرجع المشتري على من باعه بالقيمة الحاله الثانيه أن يكون المتلف هو المشتري فيكون استقر عليه القيمة والتلف على حسابه لأنه هو الذي أتلف الشيء الحاله الثالثة أن يكون المتلف أجنبي وتقدم لنا أن المشتري بالخيار بين أمرين إما أن يمضي البيع ويطالب المتلف او يفسخ البيع ويطالب البائع بالقيمه هذه الحاله الثالثه الحاله الرابعه اتلفه البائع نفسه البائع اتلف هذا الشيء قال ينفسخ العقد ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفع وقال بعض اصحابنا بعض فقهاء الحنابلة قالوا مثل السابقة يكون المشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وأخذ حقه وإن شاء طالب بالعوض قل أو كثر نعم. وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه لأنه من ضمان البائع وإن تعيب قبل قبضه يعني كان ما تلف لكن حصل في عيب فهو كما لو تعيب قبل البيع يكون على حساب من حساب البائع نعم فصل وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري لما روى حمزه بن عبد الله عن ابيه قال مضات السنه ان ما ادركته الصفقه حيا مجموعه فهو مما للمشتري ذكره البخاري وما لا يحتاج الى قبض اذا تلف فهو مما للمشتري اذا كان قبضه بالتخليه ما يحتاج الى عد ولا كيل ولا وزن ولا شيء من هذا اشترى مثلا صبره من الطعام جزافا وهذه قبضها بالتخليه مثلا انتهى البائع مشى والمشتري مشى ذهب ليحضر من يتولى نقلها وتدخيلها في المستودعات هي في مكانها لما رجع المشتري ما وجد شيئا من البضاعه كلها ذهبت سرقت نهبت اتاها افه أهلكتها حريق مطر ذهبت هذه تكون على ضمان من على ضمان المشتري